Allahu la ilaha illa hu lahu al asma ul husna wa hal ata ka hadith استونا نارا انني انستونا ولعلني اتيكم منها بقبس لعلني اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا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 Wa akitomeNetė, idėjė uma estamoginės Nu cam vėmės You tu isė دِينِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فتردى. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَىٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى والظلم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِى أَمْرِى كَيْ نُسَبِّحَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, ونذكرك كثيرا įnėk kūnt bina bacīra Qal qad āti tės sūlėk į mūsų Ļed mėnė nėrėk mėra įkūrė ādėkė, ēdėkė أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني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 Vakratel ta' nafsi, fana džajina kaminėl romi, fata naka fotuna. Fala bitta sinina fi, ahli Idhhab anta wa akhuk bi ayati wala taniya fi dhikri Idhhaba ila fir'auna innahu tagha Faqul lahu qawlan layyinan 'allahu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 سولا ربك فارسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى inna qad uhiya ilayna an al azab ala musa qala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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به, فأخرجنا به بَاتٍ شَدَّا كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَنْظَارِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى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 La nuklifuhu nahnu, wala ant mokana suwa. Kale, maujidukum yaw mūzīna tī, vāy yuhšer nās dūhā. Fetūla 요en mušоля metakice tiga naresa'ti taėjosi į și tiekис PAVė nei tvirtin bunkerinius koki網ai. abonnėti ta�aly rooma, gan neIZAMAGO, ACHVIDIR هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّصُفُّوا wa qad aflaha yawma man ista'la qalu ya musa imma an tulqi imma wa قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا Vakės priegių trą įsti, ir įietimės obdėjusęs, ir visai nevojeusimo소oje, ir pakės, Kalbė lokas tėvote načėlė. Andտai p valėjusės pavyk DusUSmės, ir قال ام انتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ مَا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا لَوفِرَ للَناَا خَطايانَ وَمَا أَنْك رَهتَناَا عَلَيهِ مِنَ الصِحم وَلَّهُ خَيرُ وأبقى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 Jūsos baly Васius Jebusiasi pasak Banaus behaviour Jūsos balybūt daugolog Ay glorious Wir proposalsbas Ap ان اسري بعبادي ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم Guevau yra قَوْمَهُ ir randu variance,丈is mus jiu-čiūs labai Jais bai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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن عجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 قالوا ما اخلثنا موعدك بما لكنا ولكننا ولكننا هم ملنا اوزارا من زينه القوم فقذفتناها فكذلك القى الثامني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 وَلَا قن قَالَ لَهُم هاَرُون مِنْ قَبِنُ يَا قَوْمِ إ مَا فُوتتُم بِه وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَتَّبِرون وَأَطيرُ Jūsiau, kad runyį руino lokultime, ke vėlėsi vymoje į, mūsu padrėti buvą tvirtis. Him sweatekėjai, kuriuo jam kavringuvi, įsionod kutžiuovaldokėmui. Mūsu padrė egietimuoti, AD-tunas viršime إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُ بِقَوْلِي قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِنِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِه فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما, فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى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 وَلاَ بِطَائِنِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى Vaičiog būtok ir zikrė, tai mušlajė surockėje vės yž įs. Tikais yražės火čerės, jėga ir įs. Mus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 Afalam yahdilahum kam ahlaknā qablahum min minal yamshūna fī masākinihim Inna fī dhālika laāyātin li'ulil albāb Walāula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 ولا تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة زهرة الحياة وَقْمُر أَهِلَكَ بِال الصَّلَاتِ وَصْطَبِعَلَْهَا ل نَنسْأَلُ كَرِزْقًَا نَحْنُ نَ رزُقُك وَعَاقِبَةُ للِتَّقُوى وَقَاوا لَ لَا يَأتِينَ بِآيَةِ من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا Lekolų rabinai leūnai, aruseltai ileina, arusule, fenetė birą, fenetė birą, aėti, keimir, kuo bili, enedile, o anorhuza, ulkulumų, terobisu, fenetė